إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور يوم قسنا أمسيات أعمالنا ما يهدي الله فهو المهدوم ومن يضل فلا نضجر له مرشدا أشهد الله الله أن لا إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا رسول الله من سلكه فاز بجنات النعيم ونعاد عنه يمينا ويسارا رمي به في سواج الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم المجيد بعد فإننا أصدق على كتاب الله. وخير الأدياد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بلاد ظلالة وكل ظلالة في النار بلانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا دلسي بيستسيام لإزازي بن قربرا من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني يشتنا كتاب الزكاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاد معاذ إلى اليمن، فذكر الحديث واتي إن الله قد ابتراض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراءهم متفق عليه واللبر البخاري. عبد الله يكون إمام عباس رضي خالد السلفي سورة الشامدة الفرمة كتب الله عليه وسلم معاذ اليمن رواه. طبعاً في البداية فذكر الحديث. أول ذيك أنا بالجاي نسوي معاد بنات معاد يكسة يكسيش يعني أحد أو أنا دي ولا أحد بدنا جب يانا لوب يقمر دسكة سينار يكسينا كواتير ذيك أنا يكسيش يعني أحد كاتير كاتير نقطة فذكر الحديث وفي تلا إن الله قد افترض عليهم صلة في أموالهم خداي بن ورد ديا واجبي كجيل السريان صدقًا في أموالهم زكاة مالًا مال تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه كذا بنتأخذ من أغنيائهم ليكنوا خشيزون مما لا من ذكاني أستند له فترد في فقراءهم لشكون يسد فقره لو يفقير كلمات ليركان يكمن بأن بعضهم دخلوا من أغنيائهم وميلت داعهم يعني إذا دولة من ذكاني أو منطقية دببتنا شيء فترد في فقراءهم بدل فقير ذكاني أو حتى او منطقية دولة من ذكاني أو منطقية نابي بدل فقير ذكاني منطق الشيء حتى إلا منطقه في أي شيء بينا منه كأي شيء بينا ما أو إذا غازية شيء تار واروا لا شريت الواياك وكرايم ومواليهم لا رياض تشكا واياك وكرايم يعني كذا ساكن يعني مثلا لون مونا طاره بندر لون لمريا مثلا عندك مريا بقيمته عندك مريا عندك مريا لو اني بمليون شي بيدي الك مريا آه. أو دا أمن دي لا اه أو إسلام حكم دي اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه نبي اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه بدك بيتن متفق عليه واللبن للبخاري تمام متفق عليه ده ليش كنا بس نذكر ده ابن تيميه قصدي البخاري ومسلم إمام احمد هل شان اتفاق على سكر بل بلا امامي إمام أي الحديث بس بخاري ومسلم وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن بابكر الصديق رضي الله تعالى كتب له قالوا لي قالوا حدثنا او قوتي ويزكاة أغلب لسر أو فرموده يا الناس مالك رضي الله خالد سر دافع الجهرة كأبو بكر الصديق لا زاي خوات كتب له لبوينوسي هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ده فهمه أولا هو أو فري فريضة للزكاة كخدا صلى الله عليه وسلم فرزي كدينا سمسولمان بس لونا انظرها رسول الله لنا انظرها الله هو شريعته والشريعتش بس ما كما وإنما, رسول وإنما حرم رسول الله مثلما حرم الله او الكتاب يا جمبلي خواهرة إذا على على المسلمين وليس على الكافرين بس كذناري على الكافرين آه معناه كافر مطالبنيه نا مطالبه هل بلاد يروج قيامه خيبر وردجار كافي محاسبه دكا دبات الزهند لو محاسبه دكا لووي مطالب ومسلمان نبو و هو مسلمان بيو اوج بكاتن والتي امر الله بها رسوله هذا تاكيدي كذا كخيبر وردجار ببيغم بدكي صلى الله عليه وسلم فرماني بك ياك او زبل في كل 24 من الإبل فما دونها غنم في كل خمسين شاة. قال لي كان باش أجمعها هبتهم. أويش. بيتلسة. أما لحشتري قاعدة ما هي. لبينزي هتبيش تبينزي وارتجيه. ليه كانا بينز يك. طبعا بينز. أجا بينزي تابو. صار بوارناجيه. لصار كبو بينز يجمع ياندسن. نر بودن ندرسته پینس حتی آنو اجاره مال دی. کاملا حیوانه خیلی. چه شگنیه؟ مرگ مریجام بزن، باقی بیخون. صادقیه دوی بس عادت کذالتن اول میاد که اگر مر بو صلاح میبزند یدو صلاح. ماله. ماله عرر لذتی مریجام بزن دادو سطح کلا ساکی. بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس كلمي وقص بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس او بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس لا سر يبين زيادة لخوارجها، لا صار كزيادة وذكاة إلى ناقري يعني تا يعني أرتين ذكاة ذكاة إلى ناقدي بين بمركة بوشش او كلا زيادة كأنهنية حافظ بو كأنهنية هرتين زا هشبو أو وقصة زيادة نو هش نو قاعدة أو صار زيادة أو زيادة حسابي لناقين و كبارين يا، بس و الثابع الثابع الثابع Start الثابع الثابع shelf감 thi castle.er.o. Right there and switch It.anboy.kihabitabw. But..abها الناس fãrdoa.com.instagramyhabitf.. прав autoenza ه vom..nel..تيITE start with two..찬If.. проход me Ч.. ud.. IL..іль.. WE..YE حي.. ه..ift ..ar..EC.. flour..e.. ير..ث..ه..ي قرص..ك..skamp.. catch.. ه.. provisions.. hots..bit.. Bir!?s..bu.. uma.. por Tracy.. inspir..lies..math..ungs.. NGOs.. ok? الآ..ي discount..estab.. đấy.. dro.. 때문에.. okay.. invers. icons..FO.. يوس..ه.. FIFA..R..T. ..é.. Sunday..ju.. مجبو بزنزبو دو صارويت او زرخالي سيهم پازده هتان اوزدي پازده هتان اوزدي سي مر یا سي بزن قالتا پازده لپازده هتان اوزدي شازده و حفده و اجده و نولده بهتره وقص وقص يعني او بيني نيوان دو رقمكي يعني لخوار پازده لسر ويده قالت ايازد وازد سيزد سرده واضحا لپاز ويده هتان رقم پازده پاسدا کشته، پاسدا بو، شازدا بو، هفده بو، هشتده بو، نوزده، همونی تنده هر سیملا، پاسدا تن نوزده سیا، که وقتا پنج زتا نو یکا، یک مر بیانیک بزن، دهتا صدر دوا، پاسدا هتا نوزده سیا، مر بیان بزن، بیست هتا بیست دو صار، بیست هتا بیست دو صار، بينها حدثان. لحديثك بلغت، ها دفرميزةن. في كل أربع وعشرين من الإبلي، الهرب تصار عشر، فما دونها، الأخوار مثلًا في كل خمس کاره هر پنز یک پنز یک پنز یک سالی دکتری نه بیست پنزی نه خوان بیست پنز بیست سال دیت؟ فی کل یار بعد 20؟ آه 40 هم بیشتر تا نه فی مادونه بیشتر دکتر خوانه ماست اگه بشه اشای بیشتر دکتر اشای بیشتر دکتر بیشتر دو اشای بیشتر دکتر بیشتر دو اشای بیشتر دکتر لابه این اشای ورقه مزن ورقه مزن دمی دو هیجان نداری استعفا دکم تند دکم تند بیشتر یه مقدار استعفا یه مقدار استعفا یه مقدار و و استعفا شکم وایه کردیا دوار خوردی تو آه توی تندرکننده با سیگوتیا دو کلمه اینا هنیه اما یکبار ما به تو آدی که نه حتی وقفششمون نوشه آو بین این نیوان پینستاد دقت کنو شش حافظ جنو پیدا و توی وقفش خیلی کاملا صحح هوا یک اول زبانشوی اگه ملی دی اگه ها <تصفيق> بلام <تصفيق> مية من نفس الدنيا قديماً بمن عشتناه تمشي عيش كم سنة زواجنا؟ نيجو تلعبين عشرين عشرين كم سنة؟ شو كم زواجنا؟ كم بل هو زواجنا؟ استعمله يا رحمة بي أكيد عشة سيبينز، واضح؟ كيقولي بستو بينز يعني بستو شاش بستو حب بستو عش بستو نصي سيب يعكسي ودوسي وسيا سيب إذا بلغت خم ااا إلى 30. آه يعني لازم نتي كده بلغت بلغت ما دونه كده دا بس تبغي دون ال 25 الاخوار ب يعني ب 200 كا ب ب بنت يعني و. كابيدين جينا كا لا ولا مستلعي خوانيه كم دين قول شيء وياه آ لين درج بالضبط بدين قولك قولك أشي سا 82 وشترى شيء مني يكسر على آ بالام يكسر على قولك كم شيء أو أصله يكسر على شبي قصدي يكسر عليها أجرناه أجرناه يمكن أو ذ ذ ذ بارينا وشترى شيء نيري دوس فإن لم تكن ثبل لبون, لبون. لبون ذكر، أجمعه. يا منين بره ذكر؟ منين بره بدره؟ وش وين وش يقول شو؟ النبي من من ريدة إلا اللي كان فيه نبوي منين أزوجة العترة؟ دو صاليه؟ دو دو دو ثمانية واثق؟ نعم. لبون ذكر.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 حتى سلوبنس oh سي يوشا تا سلوبنس فسي بنت لابون انثه لير كانا او زدفسه بارينه وستريشي ماينجا جاتا لير كانا باس ماكر كغوتي لابون يعني اذا دو سال دو دوفاله لير كانا لابون بنت لابون انثه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 حقته طروقه جمل. طالما يقول لك أنا قالوا كانوا لو خدي كان دي, دي. دي حتى جمل. لكن لزمان يقول لي ان يكون لزمان يقول لي ان يكون لزمان يقول لي ان يكون لزمان يكون لا بس بس فإن لحالتي لحالة نبوه لتبعشي سابات ما نتبعشي كوه كم كرزن وزار ماهي عزل المكر ماينا اقلبي كان كي وصل له بالضبط لا حفتا... حفتا... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فاذا بلغت 76 وسبعين، يجي تحت حفطه وششي حتى الى 90 ففيها بنتا لبون لبون دو صاليا درج بنتا يعني س دو صاليا دو بارين وشتري مين جاي دو صاليا لفاجي فإذا بلغت احدى وتسعين أقر جايشت نوتو يك هتا سندي إلى عشرين ومئة صفلي صفلي ففيها حقتان طرقات جمل يعني دوني ونشتري سيصالي بركله كادا حقتها صار برك حقتها صار انا الجزائر لاش حقه تدوش حتى يكون واضها واضها زادت على عشرين و او زور ميمة تمشي او اي رويش تمشي او اي رويش حسابات بمليمونيا؟ لو تمشي. حساباتك بمليمونيا مال اقل لو نتين قيشتي تمشي ايستا حساباتك بدمة او حسابات بدايتي حرية لا تاني او حسابي اقل لو ستطوبيس ازياتر بو قيشت او رجي قيشت او رجي مال وكو اقل لو ازياتر بو فإذا زاد على عشرين ومية فتقيه كل اربعين تلعشتر يا بنتولابون بصدق بصدق بعدين لو اشتريتش من جيد وصله بنتولابون سنتان وفي كل خمسين حقة وفي كل خمسين حقة ح حقدة بتاع نيو لو اشتريتش سيساري مني نود بشيء حتى دموعي حتى هو يسير يجيب من زعيمهم بزادة عليك خوارص تلיבו لم يكن معه إلا من الإبل فليس فيها صدقه إلا أن يشاء ربها أين صاحبها؟ يعني الثاني هي الثاني عشرة هي لن تقول الثاني كابلاءات قلت أن زكاتي لسمية سبري باشي الساحبكي ولا أمدرم داناك لأن عصريني نية كاكا ومركت هذا بلان لسمية نية واسعة؟ كاكا واسعة يا سيدان ها طيب، وفي صدقه بس دلتها دمي باشه شي دا واجه اما باجي جتا اما انكرت دكا صار صالح <سؤال> حقه شو ما انكرت دكا سي صالح باشا اجهل وقت وقت لي لو حقه لما ما içbu. Başka gadasa. Detani sarsaliye çibida. Vay. Ale sarsaliye çebu, sarsaliye nebu. Mesela, sarsalinebu geldi, qaba loqiyi. Sarsaliye çebu, müdiri sarsalinin atı nebu. Detani sim gadasa. Detani si sarsaliye çibida, leke du maridi. Ha, du maridi. Qlek aga dedi. Sarsalide bu ay sartdjada aşibdi atın. Doğru. O sarsalinya. La şadalet, detvani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 eger 20 bilet atı da tane biley eğer na götüna ka kana da tasallud kop nazar mı ya tarsan çiklatı du marım da var du marı da du marı ilatı var bakayım da var bakayım da var ben havasa nena osağna du yan 20 lira bizi yüldatı da seri tarsan geldi atı e kağın mukabili marman mı ya ka ka o 20 lira da de أي كم وزن؟ هو وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين. الى عشرين و100 شات شات اجل لك نوك ده وفي صدقه الغنم في سائمتها اذا كانت 40 أربعي 40 الى عشرين. <تصفيق> الى شات يعني هركاتك هركاتك لا المر مره سائمتها عيسى يعني بخود للملك ودنك بك بخود للمال يعني او اخويا اتو اجل المال وي بلايه الاشتي لو بخلي زوج مزوي زين مزوي باش لا غير باش سائمة غير يعني غير يعني غير لكن لماذا تتحول الى ان تتحول الى ان تتحول الى ان تتحول الى ان هي الى ان تتحول الى ان تتحول الى شيء تتحول الى ان تتحول الى ان تتحول الى لي وفي الى الغنم الى بس انا لي لك ان اقول لك ان اقول دواي ان اقول لك ان اقول لك ان اقول هيا. ان اقول لك ان ما لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك O pedagogo de fortuferro provavelmente. Yaçit sel sel sel. Hersek ben vasat u bizonya. Det ben masta det sel kaka zakata kaydırken. Delgan asat u vista. Asat u vista. Sen de iyi eden keyim. Nabak, selam bak. Lö bayni duvar ma kazanskert. Dolanlı kıyametiz. Duza sülatma. Halal kirt. Gel o bak. Gel baslıği açık. Sel sel sel satobus.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 برام كزياد كل سط دو بستيك هتا دو سط هموه دبتت دو مر يعني دو بزان هتا دو سط فإن زادت على مئتين يعني دو سط دو فإن زادت على مئتين إلى ثلاث مأمية دو سط دو يكتا سي سط ففيها ثلاث شيا سي مر يعني بزن فإذا زادت على ثلاث مائة أجر ففي كل مائة شاة دواء بورصة سرمريك يان بزنك بورصة سر مرك يان بزنك زيادة كائن يق، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة. عن أربعين شاة شاة وعد فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه سليها لا سليبوس سيو نو سيو نو كا كا صندته سيو نو تبين لنا درنيش السردنيس زكاة إلا أن يشاء ربه استعمل كذا لي ماشاء الله يكمل قيام الدفتر تمشي تو يعني هذا لش إسلام ريش طافس غامزير يونيا هشتو كترح ومزكناخي يغرمي خسانه لا كابلاز ليه باش كاكمن باليمن دي وربه الا ان يشرب ابو اقص صاحبه قريب اخيوك دروسه الا ان يشربها اني صاحبها ولا يجمع يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصفقه او زور زور مهمه اما بس ما كنت لا اشتراكي تا اشتراكي تبو ساندا تنس لفهم ذقلك وانا لفين تبيني يدوم هم صارلوتو هو دواقص له دوجت لكي قبل موه زكاً لأخير يجب تسارمان لكي تأو سألت ولا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمعين أولا يجيكي يتوى كونهكي يتوى تل تل تل سيه تل إيمانه سي يا أم تل مهي أولا تل يهي أولا تل يهي ساتوريس باشا لساتوريس المري سندك ويتن شاطك لكِ، أم تمسك عند عشطو بيسكِ، صدق دم أو عشطو بيسكِ لكن ما دبي يجمع ربي لما خم، ك لا تلصيوز ذكاة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 وما كان من خليطيني وقال الدو الدود تيكربون تيكربوا خليطيني فإنهما يتراجعان بينهما بالسويه أقل وقت تيكربوا لمر لبزن تيكربوا خليطيني هو دشان وقو يقب تساوي ايش لك ولا يخرج يخرج في الصدقه في هرمتون يكم للموز زكاتي او اواني كباسي عن ذكاتي او ناتي لحيوان لأجل. يكم يعني اجلك اجلك اجلك اجلك ددان لدم اجلك اجلك اجلك اجلك اجلك اجلك اجلك اجلك اجلك ولكن كاتب له عوارز يعني عيب لا اعرف ماذا يعني عيب اذا كان عيب ذات كان ذات اذا يعني عيب نخوش عيب اذا كان عيب اذا كان عيب اذا عيب ده كان عيب اذا كان عيب اذا العين. العوار. عوراء العين. عوراء العين. أوي... سنخوش تن خوشیم می‌ده خوره بی خور سادسیه پری یعنی خوره بی یعنی خورش نخوشه خورش نخوشه نخودی نتایب و تایب تاون بینی تایی که که نیروی دیگر نیروی دیگر وله تیسون تیسیش تباعنا ما دوستمانه تبشایی ک باز وگر تیس این تگه نری بزن باشه یکشیوره نری آه نری هو ذكر من المعس إيه من المعس مش ده بسو <تصفيق> بسو أه أه نري أه أه إلا أن يشاء المصدق لو مرغوبة ذا يقال كتيا، أجر كتبوا نبي، بعما جننا كتبوا تمشي، باختياري خويبو دكتواني يا أخي، إلا أن يسأل مصدقه وفي الرقة مئتي درهم ربع العشر وفي الرقة كذا وفي الرقة في مئتي درهم ربع العشر كذا ليك أناش ليك لا دو صدرها من مسلايزيبي سندك ربع العشر بينزل فإن لم يكن فان لم تكن إلا تسعين ومئة أجل إلا سطنوه فليس فيها صلاة سطنوه سطنوه النبو إلا ثميت إلا أن يشاء ربها إلا سطنوها سطنوها لي مني بحريت كوجي با باصاخ نابي او اي الزكاه ديال داك الشيء هذا ساتونات لا لا ساتونات ما زيو لا زيرو زيرو زيرو ساتونات ونوش نقصان يق زيرو لا ساتونات ديالها ساتونات يعني زيو زيو بلع. بلع زيو بلع. إلا أن يشاء ربها سطنوها من ذم بيدهم ذمتهم. أن يشاء المصدق ومصد المصدقون يا. مالين؟ لتيسوع أوانا. إيه. يشاء المصدقون المصدق أو ديداسن؟ نخلوه. دلنا نبي يوم عوار, عوار نبي تيس نبي. لا لا ما في مصدق أو يك وردة غري أو يوردة قوتي مصدق مصدق مصدق ده والله نيابة عن هذا تمام صدقه وغلط نا نا نا نا أوه. إلا أن بس لا لا انا مصدقه لا لا انا طب شكلي ما اقدر صوتي كنت مش شايف زين قناتي مش شايف يا اخوي يشاء ما دام امر بوي الله يكبره فقيره من لك لا لا لبو عامل يا جروسو بس فقير ناقه لو فقير مصدق او دي. مصدق مصدق ما مصدق كده ومن بلغت عنده من الإبلي صدقت الجذعة وليس عنده جذعة وعنده هل يك بلغت عنده من الإبلي صدقة الجذعة هل يك جيشة ويجذع إبلا وليست عنده جذعة جذعين يترسلين وعنده عقه سيصالها فإنها تقبل منه شاتين. ليورد جله ويجعل معها لقلبي, لقلبي شاتين إن استيسرت له أقول الآسامي لن يكون الآسامه أو عشرية درهمة أو عشرية درهمة نجي درهم ليست قريب داعته. ومن بلغت عنده صلى الحقة حق وسلم وليس عنده ان يكون وعنده اهل العلم يقول بين ان هناك اهل العلم يقول لك صار هناك اهل العلم يقول لك ان لك دو سال شه دو ساله باش اگه دو سالیه که مبو دو سالی یک ساله به یک سالی زائدن شاتان لهوی نفس ایشله یعنی دو سالیک یک ساله به یک سالی اگر دو مری بالا یم بذرهم سه سالی یک ساله به دو سالی اگر دو ممر یم دوبزن دو مر سالش بردا کات بزبه دو مر سالش بردا کات لو همو وصالو سیگینه سیو دو نمیزدکدی بس وقص على ذلك فإنها تقبل منه الجذع لأي ورد بشرتك ويعطيه المصدق صدقة دي دي سم. دي سم. عشرين درهمان بزرهم الله أو شاتين وعن معاذ وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعا طبعا كما تبيع ذكا يعني إما ذكر سنة ربيت صار الشتواكر ذبي يان ما يصار الشتواكر ذبي كذيت بقرة تبيعا أو تبيعة تبيع مذكركة يعني وأن في كل أربعين مسنة يعني أنثى لها سنتان. كدري مسنة يعني سيرك سيتاقريد دون صار يتاقريد دون الثلاثين من البقر ليس فيه زكاة. إذا كنت صلى الله عليه وسلم كاتك معاد روان اليمن كت، أن يأخذ من كل ثلاثين يعني لبيست من كل لسي سيري سير تبيعاً أو تبيعاً سير الشيخ صالي نيلة بيعمالي تبيعي عن هسل لذاش هل تباع اتباعي بذاش هل تباعي بذاش أو ومن كل أربعين أو يلقى ثلاثين بو لسي سير الشيخ صالي تسني نيلة بيعمالي أقربو أتسل لها تسل صالي مسنة يعني دوصر مسنة وفي كل حال ومن كل حال من دينارة أو عدله معافرية لماذا كانت من كل حاله من ديناره؟ هو لماذا كانت جزيئة جزيئة هل يكبالغه تريد أن دينار تزير دينار أو عدله معافرية يعني مقابلية معافرية معافري نوع شمكك علماء كانت دروس بدأي كو مثلاً كم سلة شيء باش هنا كم سلة كم 200 دولارية مثلاً أو كم سلة هنا او باريني إستا أوشته إيش وحسن وأشار اختلاف في وصي بس أوصية بفرخوا يعبي فرخة بلي يعني كم مثلا مثلاً او أوه <تصفيق> يعني لقد فرخي مثل ما ترى ما انا ما ترى ما ترى ما ترى ما ما ترى ما ما ترى ما ترى ما ترى ما ترى ما ترى ما ترى مثلا ترى ما ترى ما ترى ما ترى ما ترى ما ترى ما ترى ما ترى ما ترى ما ما لا سطوبيسي سي لاطوبيسي او دقي ويشد بكري تصافوا ملي كتكري تاذكريه تاذكريه حتى او يكري د 8 واه شي حاولي مازال تينو تمزاي بستلو جاب ده أقولي ب ب أقولك شو الفرق شيء هذا نقطة جديدة يا كل مرت يا كل وش بياشواي صل سورة الله كل مرت ما هوي خوي نبي كذي قلنا لا لا لا لا لا لا ماشة طبعا هو قسمان لا هوي لا ماش عن عمري بن شعيب عن نبيه عن جد يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تُخرَد صدقات المسلمين على مياههم مايهم يعني قصدي يصير يعني لسر أو كان يعني فلما تبيني تمشين هندك زاري ويا قرصة سيدنا وقتي زستانان يعني عندك وقتي زالي وقرصه ورجلتني لكن بلا اقل لك كل كل كل كل لكن ونا ارجوي ازيد بدلي عاملكنيه و بيني نعم عامل ياك يا مستديكا شاء الله لا تؤخذ صدقاتهم ثقاتهم الا في دولهم طب صحيح صحيحه صحيح صغير لا في دولهم لا في دولهم يعني إياه أتو زكاة ناوم على خود مرضي نبي بمناوم على دوكلم نكثرين بعشر لمن بينه وساحي فلان ترد ناوم منها أما ناوم منها بيجو هم زال ما بستا دفعوا يزن هم زال أذلهم كا هذي زكاة ولا دوينة دوريهم كم بستا نقلوا الزكاةهم إلى مار إمامي. <تصفيق> <تصفيق> لا تزفي إلا في دولهم، إلا المال يا أخواني. إن هيك توكي. وعند بيريض الله تعالى وقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا إفراد صدقة رواه البخاري. ده المثال. مسلماني ل لعبدك أي خوي، لسأسبك أي أو يصدقين سرني لا أسب. أجب بذا أسب في شيء نية صلاقي سنة، وللمسلم ليس بالعبد صلاة إلا صلاة الفطر، إلا صلاة الفطر النبي عبدك قال: نبي نبي عبدك نبي سبحانك اللهم أنت عندك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأخذ الحمد لله رب العالمين.